هل يستطيع المصاب بالعين أن يركي نفسه دون أن يذهب إلى راقي وما هو علاج العين وكيف نعرف أن المصاب قد شفي؟ بارك الله فيكم اياكم الرقاء ابدأوا بأنفسك من أصلنا كانت عايز بأنفسك إياكم همام هذا الراقي وغيره أنت وقال ليش أنت أبو همام متصل بي أبو همام يوم فاضي يوم مش فاضي يوم علو يوم فوقية ويوم ما ردش عليك ويوم يتكلمك الطريقة مش حلوة توقي نفسك لازم تعز الراقي أنت مدمنين رقا أنا قلت لك والله مرة جيت في الكويت مرأة تأتي للمركز أربع سنوات هذه أدمنت تبي تتخش المركز وخلاص فأنت تستطيع رقيت نفسك سحر عين مس اللي فيك مش ديناصور الفكرة هو جني ريح تستطيع تقوي نفسك بشويه عزيمه وشويه توكل عندنا محاضره اسمها كيف اقوي نفسي على يوتيوب رجاء خاص اسمعيها جيدا طبقي ما فيها وان شاء الله حتكوني قيد كم رقاق الله نعم